اِذَا جَاءَتْهُمْ رَحْمَةٌ قَالُوا لَنَا غَادِقِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَرُونَ بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّ مَا قَالُوا وَلَكِنَّا اكْتَرَهُم لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَا تَأْتِينَا بِهِ مِن آيَةٍ لِتُسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلْنَا مَا لَنَا وَضَفَادِعٌ وَالدَّمَ آيَاتٌ مُفَصَّلَاتٌ فَاسْتَزْدَوْنَ كَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْكُمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ذَرْنَا فَكَمِ الْبِيْمَانَ عِنْدَكَ اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عهد عِنْدَكَ لَئِنْ كُنْتَ سَتَعِنَّا نَجْزَلَنُ آمِنًا لَكَ وَلَنُوصِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم ب بِآياتِنَا وَكَانوا وَعَنْهَا غَافِل وَأَورَت القَمَلَينَ كَوا يُتَوضَّافُونَ بَشَقَ الأأَضِ وَمَ غَالِ فَغَلَّ فيِي وَتََّا تكَلِمَْ تُ رَِّكَللتُسنَّ عَ بَنِي إِثْرَائ لَ بِمَا وَغَرُوا وَدَمَّ ررنَّمَا كَانَ يَصنَّ فِيعَونُ وَقَمُهُ وَمَا كَوا يعَِْثُ